يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم حَبق القَُ عَلَ أَكْتَرم فَم لَا يُؤمنِون إِا جَعلنا فِي عَن بِم أَوللَ فَهِيي إلَ الأ الق فَهِي إلَ الأ القون فَم مقونَحُم وَجَعلنا مِن بَيِْأَدِم سَددم وَمنِنْ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 فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قده وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل صَنَّى إِلَٰهِهِمْ وَثَنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَّزَّنَا بِهِ عِزًّا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ شَيْئًا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ان اريناكم الامر رسلا وما عدنا الا بناه المبين قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتم لنا رزما منا, منا عذاب امين قالوا طائركم معكم أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسعى نبعوا من لا يسألكم أجرا وهم اهتدون وما لي لا أعود الذي فطرني وإلى ترجعون أأتخذ من دوني Amen. kunun zilin يَقُولُونَ أَنَّهُ إِنَّهُ إِلَى إِلَهِ إِنَّهُمْ, أنهم إِلَى إِلَهِ لَا يَرْجِعُونَ وإن كل ثُمَّ أَحْيَيْنَاهَا أَحْيَانَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فيها جنات من نخيل ما عملت أيدي أفلا يشكرون سبحان الذي خلق إذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها but we love ولقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم, هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم علكمم تُرحَم وَماَا تَأت مِن آياتة مِن آجاتِ رَبّ إَِّ كانَوا إَِّ كانَواعَن مِق وَإذاَا قُلَ لم أَ شقُ مَا رَزَبَكُم الله قالَالَ الذيَ كَفَ قَالَ الذي كَفَولَّ وَيُمَنُّو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ فلا يستطيعون ترزيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فَهُمْ جَميعًا لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا the Salam və onun الا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ احْضَرُوا فَلَا يَحْزُنْكَ طُولُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ سَنُؤَنَّ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ونسي 40